niye geldim attım hemen Maşallah. aleyhi sellem. Ve Allah İnallaha ve teala yapmadı. O, الناس في izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,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 تستلزم محبة رسوله واتباعه ناسب أن يذكر من أحبهم واصطفاهم أن يذكر من أحبهم واصطفاهم من الرسل وذرياتهم لذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران Al-ʿalamin, zırriyetin bazıları minbağ. كان هذا أمرهم في عيسى بن مريم وأمه فأخبر سبحانه وتعالى أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وهذا الاستفاء وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهذا الاستفاء استفاء لدينه اختارهم لعبادته سبحانه وتعالى وفضلهم بذلك، إذن فلا وجهت لكم في ادعائكم ألوهية عيسى عليه السلام، فهو ممن استفاههم الله، فإن كنتم تقولون بألوهية عيسى فمن باب أولى؟ أن تدعو الألوهية في من كان قبلهم ممن اصطفاهم الله عز وجل من ذريات آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريات إبراهيم وإسرائيل ولكن لما لم تدع الألوهية في ذلك إذن فليس هناك داعي أن تدعو الألوهية في عيسى ابن مريم لأنها ذرية بعضها من بعض ذرياتا بعضها من بعض في الفضل وفي المزية مزية وفي التناصر للدين وفي التناصر في الدين إذا فهذا الاستفاء اصطفاهم خاصة ولم يذكر باقي الرسل لأن جميع الرسل من نسل هؤلاء فاصطفى آدم فنعلم وجهة استفاء الله عز وجل لآدم كما ذكرنا في سورة البقرة أن الله عز وجل خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كله وأدخله الجنة تمام. إلى غير ذلك من أنواع الاستفاءات التي كانت لآدم عليه السلام أما استفائه لنوح فلانه أول الرسل أول الرسل تمام وأن الله جل سماه عبدا شكورا خلاص وأما اصدفاؤه لآل إبراهيم فإنه أبو الأنبياء ومن نسله بقية الأنبياء سواء كانوا من بني إسرائيل أو العرب فبني إسرائيل كان من نسل إسحاق وكان يعقوب هو إسرائيل وأولاده بني إسرائيل وكان من نسله أيضا العرب من ذريتي إسماعيل وكان من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص وآل عمران وعمران ليس هو أبو موسى ولكن عمران بينه وبين عمران الأول ألاف السنين قيل أنه كان 1800 سنة 1800 سنة تمام ولكن أيضا هو من نسل إبراهيم عليه السلام وكان عمران هذا كان كبيرا مقدما في قومه وفي بني إسرائيل وبها سميت مريم مريم ابنة عمران استفاههم على العالمين أي احترام سبحانه وتعالى على العالمين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا إحنا ما قلناش عن نصر لأن عن نصر هتتكلم عن استفاء وقصة. مريم وقصة سكرية ويحيى وعيسى تمام فيعني إن أرادتم تكتبوا إيه على عناصر هذي الأرباع أول هيبقى أول عنصر فيها وهو استفاء الأنبياء وقصة نذر نذر إمرأة إمرأة عمران استفاء الأنبياء وقصة نذر آل عمر نذر آم إمرأة عمران الثانية قصة زكريا ويحيى الثالثة قصة مريم وعيسى عليهما السلام وبعد ذلك نبدأ في جزء لازل بعد يكون عيسى أو رب الذي بعد عيسى مع قومه المؤمنين والكفار طيب المعاني بعض المعاني فيها اصطفى أي اختار آلة أي أهلة الأهل والأتباع الذي على الدين آل آل اللي هو آل الرجل أي أهله وأتباعه في دينه تمام آم عمران رجل صالح من صلحاء بني إسرائيل في عهديم الأخير وهو زوج حنة حنة ليه هي مرأة عمران اللي هي أم مري حنة آم تمام وهو أبو مريم عمران أبو مريم تمام على العالمين أي عالمي زمانهم نذرت لك ما في بطني محررا النذر هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لم يوجبه مما لو لم يوجبه لم يلزمه يعني هو في الأصل لا يلزمه ولكن لما أوجبه على نفسه لازمه ذلك خلاص ولكن النذر من الفرائل حتى تقول لك صيام النذر ده فريض لأنه فرضه عليه على نفسه يبقى النذر هو ما أوجبه المكلف على نفسه أي لم يوجبه الله عز وجل عليه حيث أنه لولا موجبه على نفسه لم يلزمه ذلك. خلاص طيب نذرت لك ما في بطني محررة يعني ألزمت نفسها أن تجعل لله ما تلده يعبده ويخدم بيته أي بيته المقدس تمام و. وهي تظن أن ما تلد سوف يكون ذكر وهذا كان جائز في شريعتهم وكان على الولد الطاعة وكان على الولد الطاعة معنى محررا أي خالصا لوجهك خالصا رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً وذلك أنها كانت لا تلد وكانت لا تلد فرأت في حديقة منزلها طائرا يطعم أو يطعم أفراهه فحنت إلى الولد وسألت ربان يرزقها ولدا وتتعله له يعبده ويخدم بيته فاستجاب الله لها فحملت وما تزوجها وهي حبلاً وقالت ما قص الله تعالى عنها في قوله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إلى آخر الآيات وحين وقت الولادة ولدت ولكن أنثى لا ذكرا فتحسرت لذلك وقالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت سبحانه وتعالى وليس ذكرك الأنثى وهنا جاي في, في هداية الآيات بيقول يقول بيان فضل الذكر على الأنثى في باب النهوض بالأعمال والواجبات لذلك استدل العلماء في تفضيل الذكر على الأنثى بهذه الآية أيضا وليس الذكر كالأنثى لأنك تطمع أن يكون ذكرا لما له من الواجبات والقيام بها تمام ما لم يكن للأنثى فلما وضعت أنثى تحصت على ذلك وقالت ليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم ودي في مشروعية تسمية الولد عند الولادة يعني ده كان مشروع وأكد ذلك في شرعنا أيضا وإني سميتها مريم وإني مريم بمعنى خادمة الرب مريم معناها xadimet Rabb. Vâni uğyduha كل بني آدم يمسه الشيطان يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها إلا مريم وابنها وفي القصة في هذه القصة قصة امرأة عمران إرهاصات بنبوة عيسى يعني تهيئة إذ ولدت أمه المرأة عمراء تمام إذ ولدت أمها أم عيسى ليه مريم تمام من أم عاقر كبيرة السن كبيرة في السن على خلاف المعهود تمام وقبلت الأنثى في خدمة بيت المقدس وذكر أيضا أن رزقها كان وفيراً على خير المعهود في غير إيه وقت السنة. يبقى كل ده كأن تهيئة للجو في ميلاد إيه عيسى ومعجزة ميلاد عيسى وما يحدث. تمام؟ سبحان الله يعني حتى في هذا الوقت ما حدث من امرأة عمران ومن مريم ومن زكريا تمام؟ ورزقه و... و... ب يحيى. كل هذه الأشياء ومع ذلك لم يتطعز بني إسرائيل يعني كل هذه الآيات وهذه المعجزات وقالوا في مريم قولا عظيم وقالوا في عيسى أيضا قولا عظيم لنعلم عنت هؤلاء يبقى إذن من قوله وإني سميتها مريم ده جوز التسمية يوم الولاد. يجوز أنت تسمي الولد يوم الايه؟ الولادة ودي شرع من كان قبلنا وأكده شرعنا تمام؟ وعند البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم دليل من الشرع ان يجوز تسمي يوم الولادة الولادة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كتنمو نماء عجيبا على خلاف المواليد وكفلها زكريا زكريا كان زوج خالتها زوج خالتها يعني كان نأخذ أخت حنا، تمام وهذا فيه دليل أن الحضانة للخالة الحضانة للخالة ولذلك زكريا حينما نذرت إمرأة مريم طلب من بني إسرائيل الحضانة فأبوا فاقترعوا يبقى احنا استفدنا حكم فقه في الأول إن الحضنة للمين بعد الأم مين الخالة بعد الأم الايه الخالة تمام وطبعا الجمهور على أن بعد الأم الجدة ثم الخالة أي لا يسبق الخالة أحد إلا الايه إلى الجد، خلاص؟ طيب في دليل من الشرع على ذلك نعم في دليل من الشرع على ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إبنة حمزه إبنة حمزه لجعفر كحضنت إيه جعفر لما اختلف فيها خلاص طيب جعفر زوج خالت مين؟ ابنة ايه حمزة خلاص فأن يسر جعل الحاضين لمن؟ أو في كفالة من؟ في كفالة جعفر وهذا أيضا في شرعنا معنى ذلك إن الحضانة بعد الأم للجدة ثم الآيه؟ الخالة ودي المتخدين منين؟ وكفالة ايه زكري لكن طبعا بانوا وصلوا لقوم بهت تمام؟ فلم يرضوا فجي الحكم الثاني اللي هو الإيه؟ القرعة، والقرعة لا تكون إلا بين المستويين، بين المستوين يعني على قدم المساواة، تمام؟ يعني في الآذان، مش حد طفل من حد، هو على قدم الإيه المساواة، في من يقبل من ومن يعني يقوم بأمر أمر معين أو برئاسة شيء معين، تمام؟ فيكون في الإيه القرعة، طيب. القرعة أمر شرعي أم غير شرعي شرعي طيب كم من الأنبياء قام بالقرعة سيدنا يونس وسيدنا زكريا سيدنا محمد سأسأل يبقى الآس من الأنبياء قاموا بإيه بالقرعة سيدنا يونس ونرم حكايته تمام حينما كان في الفلك تمام وسيدنا زكريا في أيهم يك أيوم إيه يكفل مريم تمام؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات أنه كان حينما يسافر كان يقرأ بين أزواجه خلاص وكذلك أيضا يعلم الناس ما في الإيه ما في النداء نداءهم في الصف الأول لا استهموا عليه تمام استهموا يعني ايه اقتراح خلاص فكل ذلك أيضاً في شرعنا يعني هنا بص بنفسر أشياء وبنجيب أحكام عشان تعرف إن القرآن قواعد كلي وقصص الأولين هي منهج حيها أصل لأن منهج أو سيرة الأنبياء هي التي حكمت حكمت الدني فسيرة يونس وصيرة موسى وصيرة عيسى هي التي حكمت بني إسرائيل فكانوا يمشون على سير الأنبياء فمن سيرهم مقصم نخرج منها عبارات كثيرة جدا وأحكام كثيرة جدا, جداً سواء كانت في قيئة أو, أو ذلك كلما دخل عليها ذكرية المحراب وجد عندها رزقة شف آية أنا لك هذا رزقة هذا ليس أوانه تمام؟ قيل أنه كان إيه؟ يؤت بفكات الصيف في الشتاء وفكات الشتاء في إيه؟ الصيف قالت هو من عند الله طبعا نوع من التوكل واليقين والثقة برزق الله عز وجل هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب حينما رأى زكريا حال مريم وتفضل, وتفضل الله عليها بالرزق دعا ربه أن يرزقه ولدا صالحا مثلها من ولد يعقوب يريث ويرث آل يعقوب وجعله ربه رضيا طلب آية على ذلك بعد أن دع الله عز وجل لما رأى تلك الآيات وحال مريم هناك دعا زكريا ربه قال ربي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة هنا مشروعية طلب الولد مشروعية طلب الولد وهذه المشروعية من سنة المرسلين وصدقين هذه فائدة من سوره المرسلين وصدقين من سنة المرسلين قال الله تبارك وتعالى في سوره الرعد ولقد ارسلنا من قبلك رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وقال في والصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة قرة أعين المتقين عمام. تمام يبقى وبل كما قال أن يسلم في كثير من حديث ومنها حديث إذا مات ابن آدم ونقطع إلا ومنها ولد صالح يدعو له أي طلب الولد الولد إذا أطلق يبقى ذكره والإيه إنما الابن يبقى على الذكر والإبنة آه. تمام طبعا لو قرأت أيدي المواريس يتعرف الولد معناه يطلق على الإيه على الابن والإبنة خلاص طيب هناك دعا زكريا ربه قال ربي هاب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة أي جبريل هو قائم يصلي في المحراء أن الله يبشرك بيحيا لا شك أن مع الالتجاء والافتقار لما جاءته البشرى لم ينقطع عن الباب عن باب الله عز وجل جاءته هو مش واحد يقول لك أنا خلاص دعيت عمل استغفر لحد ما يقول البشرى هو إيه يقطع بعد كده تمام ولكن لتعلم إنهم كانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين جاءته البشرى هو أين حاله كان فين في المحراب قائم يصلي في المحراب كأن هذه كن هذا دأبه وعادته سبحان الله فليكن ذلك من دأبنا وعادتنا أن الله يبشرك بيشكرك بيحيا يحيا ثم ذكر صفاته مصدقا مؤمنا ويصدق بالكتب التي تقدمته من التوراة فإنه لم يأتي بجديد ولكنه كان عليه على التوراة أما عيسى أيضا أتى على التوراة ولكن أتى بإيه بجديد وهو الإيه الإنجيل فيحيى جاء ليكمل رسالة أو يمشي يتبع رسالته موسى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين سيدا وجيها شريفا حصورا أي لا رغبة له في النساء ونبيا من الصالحين ذلك كان يحيا كان مقدما في قومه سيدا في قومه كما قال الله عز وجل فيه فأنبت هذا النبات فلما رأى زكريا ذلك قال أرني آية قال أرني آية في ذلك فقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا يبقى هنا آية تدل على أن الله استجاب لدعائه فقال آيتك أن تكلم الناس أي منعه عن الكلام الله جل منعه عن الكلام ثلاثة أيام هذه الآية لما تجد نفسك لا تستطيع الكلام فاعلم أن دعائك قد استجاب ثلاثة أيام إلا رمزة أي إماء إما إشارة باليد أو إماءة بالرأس ثم ليس المنع من الكلام هو غاية الأمر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إذا لا شك مع النعم يجب على الإنسان أن يقابل تلك النعم بلايه بالشكر وأولى الشكر الذكر لأن أسهل أسهل الطاعات فتقابلها بالذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بعد ذلك بعد أن ذكر الله تعالى قصة أولادة يحيى من أب كبير وأم عاقر قيل أن الأب كان عمره 120 سنة والأم كانت 80 سنة وذلك شيء خارق للعادة أعقبه بذكر قصة ولادة عيسى من غير أب وهو شيء أغرب من الأول وغاية القصة الرد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى فذكر ولادته من مريم ليدل على بشريته إنه جاف الأول كذا ولدت إيه ولدت يحيى بعد هذا الأمر الطويل وهذا الأمر الخارق العادة بعد أن كبر واستغرق من الكبر عتيه فرزق بيحيى بعد أن بعد أن كان عزين شيخين كبيرين رزقهم الله بيحيى ثم بعد ذلك كانت ولادة عيسى حتى يبين أن الشأن في يحيى هو الشأن في عيسى مما يدل على بشريته وليس على إلهيته لذلك قال الله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك معلوم اختارك وكما جاء في الحديث كامل من الرجال كثير ولم يكن من نساء إلا أربع اصطفاء ماريا بنت عمران واسيا انت مزاحم امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد خديجة بنت خويلد تمام إذا كان هذا اصطفاء فما الطهارة فالطهارة طهارة من الأدناس والأخلاق فكانت طاهرة معنوياً دي الطهرة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك الطهرة الأولى يقصد بها طهرة معنوية من الأدناس والأخلاق الرزيلة وغير ذلك من الشرك والأطران وغير ذلك من هذه الأشياء ثم واصطفاك وطهرك واصطفاك أيضاً استفاء آخر بولادة عيسى فلم تلد امرأة مثل ولادة إيه؟ ماري على نساء العالمين أي هذا الاصطفاء إن كان اصطفاء للولادة فهي على نساء العالمين أما اصطفاء, اصطفاء الاختيار فعلى نساء عالمي زمانهم يا مريم اقنطه لربك واسجد واركعي مع الركعين هذا تمام الشكر لله تبارك وتعالى القنوط هو الخشوع مع الطاعة واسجد واركعي مع الركعين دلال على أن هناك صلاة كان قبل ذلك صلاة ذات سجود وركوع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أي الأقلام التي تكتب بها التوراة لكي يقترعوا أيهم يكفل مريم وما كنت لديم إذ يختصمون أي لم تكن حاضرا. حاضراً ولأن ذلك من علم الغيب الذي لا تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من سمي كلمة نو كان بالكلمة. أي كان بكلمة إيه؟ كن اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم المسيح لقب به ومن معانيه الصديق وجيها أي زوجاها وشرف وقدر بين الناس في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة ومن المقربين من الله تبارك وتعالى مسألة الكلام في المهد طبعا كلنا نعلم أنه قد تكلم في المهدي ثلاثة تمام من يذكرهم ماشي ومجموع ما حصله العلماء ممن تكلم في المهدي سبعة مجموع ما تحصل العلماء ممن تكلم في المهدي سبعة وهم عيسى والصبي الذي كان في زمن جريج عارفين طبعا قصه جريج العابد تمام، حينما كانت المرأة الراعي منها، واتهمته في فجورج. خلاص، وشاهد يوسف وصبي ماشية طم فرعون في قلنا عيسى، ويحيى أيضا. يحيى ابن ذكرية وصاحب الجبار عارفين الحديث بتاع صاحب الجبار حينما كانت المرأة ترضع ابنها ها آه، فمر آه، فلا صاحب الجبار حينما كانت امرأة ترضع ابنها فمر إيه؟ جبار ظالم فقالت اللهم اجعل ابن مثله فترك الثدي وقال إيه ربنا اجعلني مثل ولما مرت امرأة تهمها بالزنا وقال قالت رب لا تجعلوا إيه مثلها فقال إيه ترك الثدي وقال إيه رب تجعلني مثلها فهذا اسمه صاحب إيه الجبار وصاحب الأخدود صبي الأخدود الصبيين الأخدود بعد أن ذكر الله عز وجل قصة زكريا ويحيى وهم أقارب عيسى وذكر قصة أمه مريم ناسب أن يذكر قصة عيسى وكيفية ولادته قال ابن عباس كان كلامه في المهد لحظة كان كلامه في المهد لحظة بما قصه الله علينا ثم لم يتكلم حتى بلغ ثم لم يتكلم حتى بلغ يعني نوش يتكلم وهو صغير لحد ما إيه بقى كبير يعني خد الكلام من إيه من أول الرضاعة كده لحد إيه البلوغ لا تمام؟ آه حتى بلغ أوان الكلام وكانت حتى بلغ هناك مش حتى بلغ يعني بلغ الحلم يعني لا حتى بلغ أوان الكلام وكانت العادة أن من تكلم في المه لم يعيش يعني العادة عندهم كله اللي كان يتكلم في المهد كان ايه بيموت فأشار الله سبحانه وتعالى أنه سيكون ايه رجلا ايه سويا تمام أشار ويكرم الناس في المهد وكهل له ايه رجل ايه التام السوي عشان ما لا يكون في الأذهان أو في دين مريم أو في بني إسرائيل انه ايه هيموت طيب لو نظرنا لقصة يحيى حينما تفضل الله جل على زكريا بولادة يحيى قال لما سأل عن ذلك والحكمة فقال كذلك الله يفعل ما يشاء في يحيى وفي عيسى قالت لما قالت أن يكون لولد ولم يمسسني ولم يمسسني بشر قالت قال كذلك قال ربك كذلك الله يخلق ما يشاء الفرء من التعبيرين هنا قال يخلق ما يشاء ونألي يخلق ما يشاء نا ماشي شغل كويس ما <تصفيق> شاء الله طب احنا نقول يعني هو الكلام ده يعني ايه اخوكم اللي قال ان كان ده بمجرد بالعدم من زوج وزوجه اما هذا من ايه من زوجه لا ايه لزوجه لها والثاني قال في المعنى اللغوي ان الايه ان الخلق يكون من العدم والفعل ممكن يكون ايه من امر موجود تمام هذا أيضا يصلح سبب التعبير في قصة زكريا وابنه يحيى بقوله تعالى كذلك الله يفعل كذلك الله يفعل ما يشاء وفي قصة خلق عيسى بقوله كذلك الله كذلك الله يخلق ما يشاء هو أن إيجاد يحيى من شيخين عجوزين كأجد سائر الناس في العادة فعبر عنه بالفعل أما إيجاد عيسى فهو من أم بلا أب خلاف للمعتاد في التوالد بل بمحض القدرة الإلهية وهو أبلغ من إيجاد يحيى، فناسب التعبير عنه بالخلق والإيجاد والإبداع لكونه من غير سبب عادي وفي لفظ يخلق وفي لفظ يخلق ما يدل على بشريت بشريت عيسى على إنهم ايه مخلوق يعني شوف لو نظرت من جميع الجوانب تجد أن المعاني والدلالات والألفاظ تدل على بشرة عيسى ونفي الألوهية عنه سبحانه وتعالى ما أبلغ كلامه ما أبلغ كلامه وهناك خلق آخر أعظم من خلق عيسى وهو خلق آدم من غير أب ولا, ولا أم قال تعالى في نفس السورة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فاكون ففي هذه الآية الآيات التي بعد ذلك ما يدل على صدق صدق رسالة عيسى فقال أولها أنه علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل والأيات الدل على رسالته أني قد جئتكم بآية من ربكم أي علامة أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم كل هذه آيات دل... تمام على إيه؟ صدق رسالة عيسى عليه السلام إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين وكلنا نعلم أن كما قال علماء أن الله ما بعث نبي من أنبياء إلا بما أيده بما يناسب أهل زمانه فكما نعلم في بني إسرائيل في عهد موسى كانوا بارعين في السح فجاءت ناقضة للسحر وكان في زمن عيسى كانوا بارعين في الطب فالأبرص والأكمة كانوا لا يستطيعون مدواتين في زمانهم فلما جاء بتلك المعجزات تبين أنهم أيدوا من عند الله عز وجل تمام؟ وكان قوم محمد صلى الله عليه وسلم بارعين في الفصاحة وفي البلاغة وفي الشعراء وغير ذلك فجاء بهذا القرآن الذي إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله لن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فيقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي مصدقا لما تقدمتني من كتب من التوراة لا ناسخا لها ولا مخالفا لأحكامها إنما خفف بعض منها كما قال ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم يبقى هنا عيسى لم يأتي لينسخ التوراة ولكن أتى بموافقة التوراة وأتاه الله الإنجيل نحن نسمي بعد عند النصرة حق اسمه إيه العهد القديم والعهد إيه الجديد العهد القديم اللي هو التوراة والعهد الجديد اللي هو الأناجيل اللي الموجود عنده تمام طب لماذا واجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذه القصة دارت على هذه الآية إن الله ربي وربكم فاعبدوه وجاء في الإنجيل مثل ذلك قال عيسى في الإنجيل إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم وإلهي وإلهكم طيب الأب عندهم في لغتهم بمعنى السيد مش معنى ماهيه اللي هو كما يقول كما نقول لا تمام بمعنى السيد لذلك عندهم بايه بيسموا بالاب تمام الاب والابن وروح القدس يعني السيد الاله الكبير تمام فلما يقول إني ذاهب إلى أبي وأبيكم أي سيدي وسيدكم قال ذلك ايضا عيسى. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يعني في هذا الربع تحدث عن عدة مسأل كثيرة وعن قصص كثيرة جدا ممكن أننا نبين بعض هداية الآيات فما جاء في هداية في الآية التي نزلت في مرأة في مرأة عمران أم مريم في بيان فضل الله تعالى وإنعامه على من يشاء بالإصطفاء بيان أن عيسى عليه السلام ليس بابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة بل هو عبد عبد عبد الله ورسوله وأمه مريم استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه كان الذكر أو لا فرق بين ذلك وذلك الدعاء لا يفرق بين من صدر منهم وذلك استجاب الله لأم مريم امرأة عمران فأن يرزقها الله الولد بعد طول العمر واستجاب أيضا الدعاء أن يعيذها وابنها يعيذ مريم من الشيطان الرجيم مشروعية النذر كما ذكرنا وبيان فضل الذكر على الأنثى في باب النهوض بالأعمال والواجبات جواز التحسر والتأسف لما يفوت العبد من الخير الذي كان يأمله كما حدث من امرأة عمران حينما كانت تأمل الولد لخدمة البيت وعبادة الله تبارك وتعالى ثبوت كرامات الأولياء كما تم لمريم في محرابها أن لك هذا هذا كرامة من الله تبارك وتعالى تقرير نبوة محمد إذ مثل هذه القصص لا يتأتى لأمّي أن يقصه إلا أن يكون رسولا وذك جاء في آخر القصة ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك في قصة زكريا وما أعطاه الله جل من يحيى الاعتبار بالغير لما نظر إلى حال مريم وأن الله جل وجل أعطاه فدب ذلك عنده من الأمل في أن يدعو الله عز وجل بالرزق برزق الولد فدعا بالولد لما رأى كرامة الله تعالى لمريم مشروعية الدعاء وكونه سرا أقرب إلى الإجابة وكونه في الصلاة أقرب لأن كل ذلك كان في الصلاة قائم يصلي في المحراب جواز تلبيس إبليس على المؤمن ولكن الله تعالى يذهب كيده ووسوسته جواز سؤال الوالد الصالح الولد الصالح كرمات الله تعالى لأوليائه باستجابة دعاهم كما استجاب لزكريا فضل الإكثار من الذكر وفضل صلاتي الصبح والعصر لأنه قال وسبح حمد ربك بالعشي والإبكاء أما ما جاء في قصة مريم أنها كما ذكر الله جل ولية وصديقة العشي اللي هو العصر تمام؟ اللي هو الفترة من العصر المغرب تسمعه عشي. وقد أخبر أن يسلم أنه من من كمل من النساء منهم مريم فقال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية إمرات فرعون ومريم بنت إمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أهل القرب من اللهم أهل طاعته القانتون له وجههم في الدنيا والآخر ومن المقربين الصلاة سلم العروج إلى الملكوت الأعلى سلم العروج إلى الملكوت الأعلى ثبوت الوحي المحمدي وتقريره أيضاً مشاريع الاقتراع عند الاختلاف وهذه وإن كانت في شريعة من قبلنا إلا أنها مقررة في شرعنا والحمد لله أيضاً الآيات بينت شرف مريم وكرامتها على ربها تدفي رد على من؟ على اليهود الذين وكفرين وقولهم على مريم مبتنئة عظيمة وكرامتها على ربها إذ كلمها جبريل وبشرها بعد أن تمثل لها بشرا سويا بينشر شرف عيسى عليه السلام ووجهته في الدنيا والآخرة وأنه من المقربين والصالحين. تكلم عيسى في المهد أو تكلم عيسى في المهد آية من آيات الله تعالى حيث لم تجر العادة أن الرضيع يتكلم في زمان رضاعه أو رضاعه. آخر الآيات في معجزات عيسى شرف الكتابة وفضلها قالوا يعلموا الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل فضل الحكمة وهي الفقه في أسرار الشرع والإصابة في الأمور غيب لله ويعلم أنبياءه منه ما يشاء جت من انديات من قوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ثبوت معجزات عيسى عليه السلام كما ذكر الله في من أول قولي ورسوله إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين إلى آخر الآيات لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيسى كلمة الله وروح منه ورسول إلى بني إسرائيل من قولي تبارك وتعالى وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وهذا ما ندعو في آياتنا إهدنا الصراط وهي إيه أن الله ربي وربكم الأمر بالتقوى وطاعة الرسول لتوقف السعادة والكمال عليهما هذا مما إيه مما كان في هذا الربع أقول قولي هذا وأستغفر لك مجزاكم خيرا.